وَإِن تَعُودُ نَعْدَ وَلَن تُغْلِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَتَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَن تُمْتَسْمَعُونَ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدعاء عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسماعه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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم قاصة واعلموا أن الله شديد العقاب